always go chäm In the l fi so the nis toga ta vas lle v the laughter Na neOOO badna ni Sav è ng ц Franja ni متعلي على المطهم واقف على الجبل طفح بيها بركان جمر غطى ميدان بركان جمر ميدان يخط حد ما يندعس دخيلك يا عباس دخيلك العدو مخيف بعين الحرم قمر الخطر توصف من يدنا للخطر تسمع من الهزيمة حدر علي حضر موت الحمر تشوفه واقف على النهر نفخ نفخة الصور خطف خطفة النور نفخ نفخة الصور خطف خطفة النور وصل يمط خراس دخيلك يا عباس دخيلك يا عباس قلبي هزلزال والشرب ميلجاء يا سلبي هزلزال والشرب ميلجاء يا نصارخ الناس دخيلك يا عباس دخيلك يا عباس من الخيمه تشاح صلاتك يا علي تدعي للملاحم تسلم كافلك جاءهم وضلعها سار شفوقك عيني على محملي شنو نيتك اليوم تحب تفني القوم شنو نيتك اليوم تحب تفني القوم علامك يا فراس دخيلك يا عباس دخيلك يا عباس لما نسمعها صاحب بركانه ما بري نار الحمية علقت صارت أشد وشد دولة بملت والصف فرها على الوتد بس يطحن بجماجم ما يحسب العدد Nizel Bil Abbabi, motorcyf, nizel billabi, Nizel the wassu l'illard jazz, the feel like ya abas, the feel ya يا دخيلك يا عباس دخيلك يا عباس اه ياه عكرة الجبين حومة نية حرب نوا دخن على الكتايب ستشمت الهوى غير وزعل تصور فزعاً الى سوى ومن الخيام عضيزة عينه على اللواه فجاع عصابه ملهوف يشك ذيك الاسفور فجاع <تصفيق> عصابه ملهوف يشك ذيك الاسفور <تصفيق> ملاحم ما تنقاس دخيلك يا عباس دخيلك يا عباس شمس وقمر تلاقا وتناخو بحرب قمره وشمس تقلب يا ظلمه تحجب هذا ليفره بيدي ذاك الوقف قطب حتى الأجل تحذر للحوم ما يطب العلم بيدي ما يطيع يشق صفنة الريح العلم بيدي ما يطيع يشق صفنة الريح لابو اليمة متراس دخيلك يا عباس دخيلك يا عباس ذهب الميلاد يا